إن الله مع الذين استحوا الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيب مبارك فيه، مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضي. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن اختفى اثره الى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ومحاسبه النفوس يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما كتبت بغني واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ذكر من قيم رحمه الله أن هذه الآية تعد أصلا في باب المحاسبة محاسبة النفس إذ أن الله تعالى نادى فيها جميع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ولما طلب بعض الناس من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الوصيه قال أوصي قال له أوصي وصية يرفعني الله بها وهؤلاء الصحابه تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجباء فكانوا على هديه في الوصايا الجامعات والكلمات النافعات قال له إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمع إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمع فإنها إما امر تعتبره به او ما ينتهي تنتهي عنه هذه وصية وصيه عظيمه بدلا من ان يوصيه في مساله بعينها ابان له منهجا عظيما وطريقا كريما واخبره علميا في العنايه بالقران worden de naam van de Heer de de Heer, de de Heer, de de Heer, de de Heer, de de Heer, de de Heer, de de de de de de de de de de de de de de de de de de Bijna in het begin van voor de intimatie en de kwaadheid. Of tekenen en hun recht is het verlaten Hebben we niet? We hebben niets te ان يسمع وان يضيع وان ينتبه وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قال الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم حينما يقول لسان اخر يا ايها الكريم تصدق عليه النداء بوصف الكرب في ظل يعلم بينكم وبين عذاب الله القائل والمقاية هي العمل الصالح المبني على الإيمان المقاية لا تقول بنسه ولا بحسن ولا بجاهد ولا بسلطان إنما بي قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعونا ولو بشق تمره ادعونا ولو بشق تمره هذا الذي يقضي منها ما ينزله العبد من عمل صالح ومتجر النور في ضاعه رب العالمين جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن في قبره تحضره الصلاه والصيام والقران فاذا جاء العذاب جاءت هذه الاعمال تمنع عنه العذاب تقول الصلاه منعته النوم بالليل ويقول منعته شهوته وقول القران اسهوت ليله فايشهرون للعبد المؤمن هذه القايه اتق الله اجعلوا بينكم وبين عذابه بقايه من عمل صالح مبني على عقيده صحيحه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او موسى وهو مؤمن لاحظ وهو مؤمن على هذا يا الايمان على هذا يا العمل يقول تعالى باثير ولو اشرك لحب معهم ما كانوا يعملون اساس العمل الايمان بالله ومن امره لا يلتفت الى ملك ولا الى ان تنظر نفس ما قد تبلغت وان يبدا بالامر بتقوى الله ثم يعطف عليه المحاسبه هذا فيه اشاره الى ان المؤمن لا بد او لا يحمل على المحاسبه الا تقوى الله kerm in de maagse, en was verloren in de en لا يشكو شيئا لا يشكو عندك لا ما اصح ما يكون اشد ما يكون اقوى ما يكون يضج ما يقال شبابا وحيويا ثم في الصباح كان الخبر الصاعق مات يقف بعض أصدقائه نقفة ويهزه هذا هذفا هذا الموت الذي قال عنه بعض السلف ما رأيته شكا أو يقينا كالشك أو شك Right? Yeah. وبعض اخوانه ينقل الينا عن شاب طيب ما عرفناه الا بعد موته يقف في منازل ووسائط في الواتساب واليوتيوب Facebook, NewsHour Kimobillah, hier is, je ziet, hier is, wat je ziet, en toe ضعافا طيبا وفي الصباح كانت يهوذا قد سعت الى باريها جل جلاله من عرفهم ونظر في كتاباته رأى خلقا كريما وتذكره بالله وكلاما افهم من يتذوق ويعرف كانه يحس بقرب الفناء هنالك آخرون يبلغون هذه الوصايا قيحا وصديلا وفسقا وفضولا يتقون ذنوبا يجنونها بعد وطيفا يا رب الله بقطع ربيحة يشرونها حياً يدل على خير ونظرة يدل على إيمان أحسور كذلك ولا أزفع على لا له حق من قوله تعالى ان شالئه هو الانضر اللهم بع رحماتك وبركاتك ومغفرتك عليه بقبره اسعده ربنا في قبره ولا قبره من رياض الجنان وبارك له في ذريته وخلفه في عقبيه يا ولي الصالحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر البيامين ومعه ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وصيه العمر. عمر عمر الفاروق رضي الله عنه يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم هنا في الدنيا خافئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة. حتى يسأل عن اربع. عن عمره فيما افناه. وعن شبابه فيما اغلاه. وعن فهل اعددنا للمساله جوابا وانتنظر نفسك ما قدمت لذلك ولحكمة بالغة بالغة استثمت ما قدمت لغت ما قدمت لغت ليس بعيدا فالقيامة بالنسبة للآحال والأخوات تبدأ بالموت إذا مات العبد فقد قامت قيامته وإذا دخل قر بدأ مشوار الله أعلم بحال المسلم هنا إما يكون روضه من رياض الجنة أو حفرًا من حفر النيران ولا ثالث ولا ثالث فقرأت في تفسير القرطبي عن بعض dat hij een klootzak heeft aangemerkt, en dat hij zichzelf als een klootzak heeft aangemerkt, dat سبعين سنه قال الا لكل مفتاح اسمان نعم لا اله الا الله مفتاح الجنه لكن لكل مفتاح اسمان مفتي من اسمان فايدياك وقصر المخصلات وهذه وصيه دعائي اذا ما عدد لغت <تصفيق> وانصرنا على الكافرين اللهم يا عظيم الشان يا حي يا قيوم اعدنا على الهدى والاخرى اللهم اسالك الهدى والكثيرين انفعنا بالحرم والدين انفعنا بالقرآن العظيم. أعدنا على تذكره والعمل به والدعوة إليه والتفرر بأخلاله لجعانا من